فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَانِبِهِ أَوْ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَ أَلَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مِمَّسَّ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَفْتَرُونَ مَا تَخُنُونَ وَهُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم برحب طيبة وفرح بها وفرح بها جاء أثاري عاصف و الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين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 فاختلط به نبات الأرض مما يكن الناس والأعناق حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمر ليلا أو لها رأ فجعلناها حصيدا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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَلَمْ تَكُونُوا وَشُرَكَاؤُكُمْ فزيّلنا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِرُونَ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 وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ الله فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَا بعد بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَتَقُوا لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ما يعيده قل الله ما يعيده فانا سوفكن قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي إلى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي إلا ان يهدا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 قد خطر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا محدثين وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّيكنك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون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 وما تكون في شأنه وما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا الا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه وما يعزض عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا, من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في التماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرطون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 إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون عن الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثُمَّ نُنَزِّحُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَٱذْكُرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَذَا عَلَيْكُمْ مَكَانِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَ اللَّهُ فَعَلَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ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 قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يصلح الساحرون قالوا أجتنا لثلثنا أما وجدنا عليه آذانا وَاتَّخَذُوا لَكُمْ الْكِبْرِيَاءَ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أُؤْتوني بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَلَمَّا الْقَوْمُ قَالُوا مُوسَى مَا جِئْتَ بِسِحْرٍ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِطُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذَرِيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ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 ربنا قمت على أموالهم وشدّد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب الدعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبين تبين للذين لا يعلمون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 نَعَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ ضَوْأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوْأً صِدْقًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ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 أَلَن يَخْتَرِعُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ سَأَنْتَظِرُ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا أَنْ الْمُؤْمِنِينَ